111. إن المتقين في جنات وعيون مَا آخذين ما آتاهم ربهم 113. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين 114. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون هم يستغفرون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 ثَرَعَ إلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ أَبِيعَلٍ سَمِينٍ فَقَرَّبَهُمْ إلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأُوجَسَ مِنْهُمْ خِفَتَةٌ قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيٍّ 119. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم 110. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم 111. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عياد ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين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 114. وذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون 115. أتواصوا به بل هم قوم طاغون 116. فما أنت بملوم وذكر فإن المؤمنين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 مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي وعدوا.